أطفالوا قديتوا فردوا سمّي أطفالوا قديتوا فردوا سمّي إلا لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله علّمتونا شو معنا الرجولي آه آه علّمتونا شو معنا الرجولي لو يعطونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا لا لا بلادي ودمي كرمانا من غير فلسطين, فلسطين شو يعني كفولة من غير فلسطين شو يعني, يعني كفولة اللهم برحمة أستغيث يا حيو يا خيوم يا أرحمة الحميد يا أكرم الأكرميد اللهم انظر الإسلام والمسلمين اللهم انظر الإسلام والمسلمين اللهم أغض أطفال فلسطين حسبون الله ونعم الوكيل حسبون الله ونعم الوكيل اللهم أجب دعاءنا آمين